بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى من من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش السما، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السراء، وإن تجهر بالقول فإنّه يعلم السر أخف، الله لا إله إلا له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا إني آنست نارا لعلي آت إنها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواب المقدس طوى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 لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يطدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عطايا أتوك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 ويستر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشد به أزرى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 أنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يُحَرَّ أنقذ فيه في التابوت فَقذِفِهِ فِي الْيَمِ فَالْيُلْقِي الْيَمُ بِالْسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولٌ لِّوَعْدُوْلَهُ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 وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الرَّوْمِ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي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 وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعانكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فَلَنأْتِيَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَا فَأَلَمْ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ الذَّ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 فتنازعوا أمرهم بينهم وأصاب النجوى قالوا إن هذا لساحر يريدان أي يخرجكم يريدان أي يخرجكم من أضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما 114. قال بل ألقوا 115. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 116. فأوجس في نفسه خيفة موسى 117. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى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 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلم أن أينا أشد عذابه وأبقى؟ قالوا لن نأثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا فقد ما انتقى.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 صالحات فأولئك لو مدرجات العلا جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تذكر. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تغشا فأتبعهم فرعون بجنوده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 ثواب لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم قلاء على اثري وعجلت اليك رب لترضى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 فَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ أَم أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قالوا ما أضللنا موعدك ذم ملكنا ولكننا ولكننا هم ملنا أوذارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القسامر فأخرج لهم عجلا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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يذن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 لنحرقنه ثم لنصفنه في اليم من أسباب إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقف عليك من أم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 يوم يُفَخُّ في الصور ونحشر المجرمين يوم إذ ذُرَّقَ، يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا بثم إلَّا عشرة، نحن أعلم بما يقولون إِذْ يَقُولُ أَمْسَلُهُمْ طَرِيقَةً إلَّا بِثَمْ إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يوم إذ يتبع النداء لا عزله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم إذ لا تنفع الشفعة إلا من أذن له الرحمن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 وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَصْفُو ظُلْمٌ وَلَا هَطْمٌ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرْضِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ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 ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن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 فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يغلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتابه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما ياتينكم من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 والعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقُلُنَّهَا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 ومن آناء الليل فسبح وأغراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطدر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا له لا يأثينا بآية من ربه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 فنتبع آياتك، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذ، قل كلهم متردص فتردص، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.